قال رحمه الله قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكبل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إلي وذلك الإشارة إلى ما سبق من الأمور الغيبية من إخبار الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشأن زكريا وشأن يحيى ومريم وعيسى ذلك من أنباء الغيب نوحيه لي وهذا من الأدلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أولئك الذين في وقته وزمنه بأمور لم يشاهدها وما كنت لديه إذ يلقون أغلامه ما أنت موجود عندما ألقى هؤلاء القوم أغلامهم يقتلعون أيهم يكفلوا أيهم يكفلوا مريم ما أنت موجود يا محمد حتى تخبرهم بهذا وإنما شيء أطلعناك عليه من أمور الغير وإلا أنت ذا موجود لتلك الحوادث التي أخبرناك بها وهذه الآية كقول تعالى وما كنت بجانب الغربي انقضينا إلى موسى الأمر ما أنت موجود أيضا فما كنت بجان الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وأخبرتم بهذا وأن موسى قضي كذا وكذا وهذا من أطلاع الله سبحانه وتعالى له ولو كان هؤلاء عقلاء لا آمنوا إذ يأتيهم بأخبار ليس ثم يستطيع أحد أن يخبر بها إلا من كان من أهل الكتاب من من عنده كتاب أما رسول الله ما كان يقرأ ولا يكتب ومع ذلك كان يخبرهم بهذه الأخبار الموجودة عندهم والتي يعلمون بعضها يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولا سيما أهل الكتابين اليهود والنصارى ولكنه لم ولكنهم لم يؤمن بهم إلا القليل أو لم يؤمن منهم إلا النفر القليل آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أكثرهم أعلم وتكبر وتجبر وتغطرس حصل منهم عداء شديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا هذه كافية في إيمانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعهم على أمور غيبية يخبرهم بأمور غيبية ما في أحد علمها ولا هو موجود حتى يحدث بها على هذا الوجه العظيم لكن من أراد الله شقاوته وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فلا يستفيدون هؤلاء الذين قد كتب الله عليهم شقاق ولا هذه آيات باهر عظيمة يخبرهم رسول الله بحال زكريا مع ولده يحيى وبحال مريم مع ولدها عيسى أمور كلها غيبية ويخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه أي تلك الأمور المتقدمة المذكورة من أنباء الغيب ومن أمور الغيب نوحيها إليه ونطلع عليها وما أنت موجود في بعض الحوادث أو جميع هذه الحوادث التي ذكرناها ومنها حاجثت زكريا ويحيى أو منها حاجثت كفالة مريم عليه السلام زكريا مع مريم وكفالة مريم عليه السلام فإنهم اختلفوا في كفالتها فاقترعوا قرعة بينهم أيهم تقع عليه القرعة يقوم بكفالة مريم عليه السلام فوقعت القرعة على أخيرهم وعلى أفضلهم وعلى نبيهم زكريا عليه السلام فقام بكفالة مريم يا من حسنا عظيما والله يعلم أنتم لا تعلمون فجعل القراءة تأتي على زكريا وهو عالم تستفيد منه وهو عابد تستفيد منه وهو خير دين صين تستفيد أمنا مريم عليه الصلاة والسلام فكانت امرأة صالحة لدنوها من الصالحين ولقربها وولي تربيتها على أيدي الصالحين فالحاصل هذه آيات عظيمة وهذه الآية كما سمعتها من الأدلة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأشياء ما يخبر بها إلى نبي ما هو الدليل على القرعة يا أخي؟ ما هو الدليل على جواز القرعة يا سعيد؟ ما هو الدليل على جواز القرعة أننا إذا اختلفنا في شيء مثلا كلنا نريده أنا أريده وأنت تريده أبوك يقول خلاص نقتنع بينكم ما هو الدليل على أن هذه جوث وعندك أنت نائم وعندك موجود وعند من عندك محمد وما كنت لديهم إذ يلقون أغلامهم أيهم يكفل مريم كل واحد ألقى قلمه وكلهم يريد أن يكفل مريم والدليل الثاني فساهم فكان من الملحظين هذه أعدلة في القرآن وأم في السنة فتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه هذا من أدلة سنة ومن أدلة الكتاب آيتان الصف الأول لو كان لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لا يجدوا إلا نستهموا عليه نستهموا علي نستهم. ثم لا يجدوا في النداء الصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهبوا عليها أو عليه لاستهبوا هذا يدل على الاقتراع ففي الصف الأول فضل عظيم وفي النداء أيضا كذلك فالأذان في فضل عظيم ولكن لا تكون فضيلة على حساب أمور أخرى يحصل شحناه بعض الصف الأول والله لم صلي هناك من الأخير خير لك من تصلي في الصف الأول وبينك من الأخير شحناء وبغضا. أنت جيت في المكان وهذا يقول في مكانه وهذا يذهبه وهذا يضربه والله أنه منجوس. هذه فضيلة وتقع في محرم. تقدم الفضيلة عن المحرم هذا ضعف فقه في دين الله ضعف فقه في دين الله أن لأجل الفضيلة تضار أو لأجل الفضيلة شحناء وبغضا وتهجر وغير ذلك هذا ضعف فقه عند الشخص فلا تقدم السن عن الواجبات. ولا الفضائل عن المحرمات على حساب المحرمات يرتد شخص الشرس المحرم من أجل فضيلة هذا خطأ فنعم هذه الفضائل عظيمة لو لم يكن إلا الاستهام عليها الاستهموا لأنها لها منازل عند الله ولها أجور كسيمة عند ربنا سبحانه وتعالى ولكن لا يكون على حساب شيء آخر مرة حصلت مضاربة في دماج من أجل الصف الأول واحد كبير والله كبير ويلا وأحاول ولا بوطني إلا بالله حسبر الله ونعمل فيه وكان مشهورا بطلب العلم ذلك لكنه ما وفق في هذا الجانب قال رحمه الله إذا شعرت أن سيحصل شيء بينك وبين خير خرج خرج ترق له الصف وإن كان لك وإن كان لك فهو سيندم يعلم أنه لك خرج ترق له المكان والحمد لله تبقى سلامة القلوب ويبقى الود والمحبة والخير بين الأحبة ولا نبغى أنا هو من أجل الصف الأول أخرج لي ويمسك لي صف ثاني ثالث يسر الله الحمد لله وأنا مأجور وهو ربما مأزور أنا مأجور وهو مأزور لأنه ما يرضى بهذا هذا الشيء وهو لي يعرف أنه لي أريد أن قال رحمه الله قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك أي الذي ذكرت من حديث زكريا ويحيى مريم وعيسى كم لغى يا أبا الوليد في زكريا كم لغى في زكريا واللغة التي رفع يده ثلاثة لغات لغات بالمد زكري يا و بالقصق هو نفس المد بعد ال طيب وبالقصر بالقصر من غير همسة أيضا سعيد زكري بن يا أحسنته زكري بن يا مع التخفيف هذه موجودة عندنا زكري هذه أحسنته ثلاث نغات في زكري عندك يا عادل الله يقول ذلك وذكر هنا المفسر رحمه الله التي ذكرت من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى هذه كثير وهنا إفراد الإشارة لجب قال ذلكم أو تلكم قال ذلك أفرد الإشارة كأنه أشار إلى مفرد ذلك ما قال أولئك ما, ما قال أولئك وإنما قال ذلك آتى بالمفرد هنا المشار المشارني أكثر من واحد فعادة العرب تقول أولئك من أنباء الغيب التي ذكرت لك يحيى وزكريا ومريم وقصص هؤلاء ولائك من أنباء الغيب وإنما قال ذلك بالمفرد طيب لا بأس أيضا جيد أي ذلك المذكور إشارة إلى المذكور ذلك المذكور المذكور مفرد أحسن ده من أنباء الغيب ذلك المذكور الذي من هذه القصص التي ذكرتها من أنباء الغيب فيكون الإفراد باعتبار المذكور الإفراد باعتبار المذكور والمذكور مفرد وإلا حقه جمع لأن المشارين أكثر من واحد متعدد <تصفيق> قال يقول محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الذي ذكرته من حديث زكريا ويحيا ومريم وعيسى من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب أنباء أخبار عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي عن خبر العظيم وبعضهم يفرق بين الخبر وبين النبأ ولكن يستحضروني التفريق وقد تقدم معنا في الفوائل التقدم معنا أشار نيلي هنا وإلى يفرقون بين النبأ وبين الخبر وكأنهم يجعلون النبأ أعظم نبأ عظيم يقول أعظم من الخبر الخبر يقولون دون لذلك هم عم يسألون عن النبأ العظيم يعني هذا الخبر عظيم فيكون فيه شيء من عظم النبأ فمن يفيدنا نبي هذا النبأ والخبر الفرق في الفروق العسكري التفريق بين النبأ وبين الخبر ومن معه الفروق يفيدنا قال قوله تعالى من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب نوحيه إليك أرد, أرد الكناية إلى ذلك نوحيه بلذلك أفرد الضمير وذكره فقال نوحيه فرد الكناية إلى ذلك فحصل إفراد هنا نوحيه لأنه عاده على مفرده هو ذلك وحصل التذكير أيضا لأنه عاده على ذلك وذلك من أسماء الإشارة المذكرة من الفضل المذكرة من الفضل الإشارة أرد الكناية إلى ذلك فلذلك ذكره نعم صحيح فلذلك ذكره لم يقل نوحيها فلذلك ذكره قوله تعالى وما كنت يا محمد الخطاب لنبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت يا محمد لديهم ما معنى لديهم ما معنى لديهم عندهم فهي ترادف عنده في المعنى لدى وعنده بمعنى واحد موجود ظرف مكان لديهم وعنده من ظروف المكان هااا نعم لدن ولدا هي لغة فقط ماضي نقول لدن ولدا ولا صدق نعم يقال لدن ويقال أيضا كذلك اللغة هذيل لديهم وهما إسماني والأخضاني نقول لدن وكذلك أيضا لدا وإنما هنا جاء بالياء لأن الضم ترد الأشياء إلى أصلها فقال لديهم وإن أصلها لدا ولدن أيضا قال لديهم إذ يلقون أغلامهم سهامهم سهامهم في الماء للاقتراع وهذا تقدمت معنى الحادثة أنهم ألقوا سهامهم وأغلامهم في الماء للاقتراع فعل وطفى قلم زكريا عليه الصلاة والسلام وأما أغلامه فنزلت إلى الأسفل, نزلت إلى الأسفل وقلم زكريا هو الذي طفى ولم ينزل فكانت القرى عليه فقام به الكفالة وهذه من أدلة الكفالة وأنه يجوز للشخص يقول أنا وكاف اليتيم كهتين ومريم يتيمة مات تأبوها وقامت أمها بالرعاية كفلها الله زكريا يقوم بها كفلها زكريا يقوم بها ومات أبوها عمران وهي صغيرة عليه السلام هذه من أدلة الكفالة وجواز الكفالة وفيها أجر عظيم ولا سيما كفالة اليتامى أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة فهو منزلة قريب من منزلة النبي عليه الصلاة انظر لصبعين هذين بينهما فوت يسير النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة فهنيئا لمن كفل اليتامى، هنيئا لا يحتسب ذلك عند الله ولا يتضجر لا يتضجر قد يكون اليتيم عنده مال وأنت معجور أيضا على الكفالة عنده مال تغديه وتعشيه من ماله وهم المال ماله وأنت من يجور عن التربية والعناية والرعاية لماله ولنفسه وذاته فترعاه من جانبين جانب المال وجانب الذات قال لديهم إذ يلقون أقلامهم سهامهم في المال من أيهم يكفنوا مريما يحضنها ويربيها وما كنت لديهم إذ يختصمون انظر يختصمون لكفالة مريم يتنافسون على كفالة هذه البنت لأن أباها كان له, أو كان له منزلة عندهم وكان رجل صالحا وذكروا أنه كان إمام مسجدهم عمران وكان من الصالحين عندهم تنافسوا على كفالة مريم حتى أدى بهم للإقتراع أبي عج راضي أنه سلمها كلهم يريدون يكفلوا هذه المرأة, المرأة الطيبة الصالحة الزكية التي أظهر الله كرامات على أيديها أظهر كرامات لها وأن نستنظر زكريا يرى كلما دخل عليها زكريا محرابة وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله هو من عند الله الله الذي رزقني هذا وكان يقول ابن عباس تأتيها فاكهة الصيف الشتاء والعكس باكيات صبا هذه كرامه ظاهرة من كرامات الاولياء ايهم يكن مريم يحضنها ويربيها وما كنت لديهم اذ يختصمون في كفالتها قوله تعالى قال الله تعالى اصطالت الملائكه يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المطربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قال رحمه الله قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم والكلمة قد تقدم الخلاف فيها هم من يقول نصد كلمة كل لأن عيسى كان بهذه الكلمة فقال الله عنه بكلمة لأنه كان بها عليه السلام. قال إنما قال اسمه أرد الكناية إلى عيسى ولم يردها ولم يردها إلى الكلمة فلم يقل اسمها المسيح بكلمة منه اسمه فرد الكناية أي الضمير إذا سمعتم يقولون الكناية أي الضمير فرد الكناية أي الضمير إلى عيسى اسمه إنما قال اسمه رد الكناية إلى عيسى واختله بأنه لمسمي مسيحا المسيح عيسى بن مريم وهذه من أدلة النحاة الذين يجوزون قيام أو تقديم اللقب على الاسم. والأصل هو تقديم الاسم على اللقب. تقول جاء هنا زين العابدين. جاء فلان زين العابدين. هذا هو الأصل ومنهم من التزم ولا يخرج عن هذا الأصل. لكن هذه الآية من أدل الأدلة على جواز تقديم اللقب على الاسم في الكلام. جاء قال المسيح عيسى كذا. قال فلان تأتي باللقب. قال زين العابدين علي بن حسين كذا وكذا كذا وكذا. ولا بأس بذلك فالقران يدل على جواز تقديم اللقب على الاسم لكن بقيد اذا اشتهر اللقب على الاسم وغلب اللقب على الاسم يجوز والمسري صار مشهورا به عيسى عليه الصلاه والسلام صار مشهورا فمنهم من يقيد بهذا هذا القيد اذا اشتهر اللقب على الاسم فلا بأس من تقديم اللقب على الاسم واما اذا كان الاسم اشهر فانت تريد الايضاح فتاتي بالاوضح وبعض النحاء يقول لا بس بس وعشان مشتهر أو لم مش يشتهر والقرآن دلنا على ذلك <تصفيق> <تصفيق> قال إنما قال اسمه ورد الكناية إلى عيسى واختلوه بأنه لما صمي مسيحا منهم من قال هو فعيل بمعنى المفعول اسم مفعول مسيح فعيل بمعنى مفعول قتيل فعيل بمعنى مقتول جريح فعيل بمعنى مفعول مجروح مقتول هذا وارد في نوّة العرب أن يقتل فعيل والمقصود به اسم مفعول وهذا من هذا الباب عند بعض العلم أن المسيح فعيل بمعنى مفعول وهو اسم مفعول على وزن فعيل وهذا الوزن هذا الوزن غالب وبالصف المشابه وكذلك أيضا في تصير المبالغة في صيغ المبالغة من أوزان صيغ المبالغة فعيل ومن أوزان الصف المشبهة أيضا لكن ربما اسم المفعول أتى علي قتيل بمعنى مقتول شريح بمعنى مجرور قال منهم من قال هو فعيل بمعنى المفعول يعني أنه مسح من الأقدار يعني أنه مسح من الأقدار فهو فعيل بمعنى مفعول ، مسيح بمعنى ممسوح فهو ممسوح من الأقدار مسحه الله جل وعلا من الذنوب طهاره هو فعيل بمعنى المفعول يعني أنه مسح من الأقدار وطهر من الذنوب وقيل لأنه مسح بالبركة قيل لأنه مسح بالبركة فهو فعيل بمعنى مفعول أيضا وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن هذا قول على هذا المعنى فعيل معنى فعول أنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن والله أعلم لكن هذه الالتماس المعلن على أنه بهذا المعنى وقيل مسحه جبريل بجناحه وهو ممسوح أيضا فعيل معنى فعول وقيل مسحه جبريل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل، وقيل لأنه كان مسيح، وقيل لأنه كان مسيحا القدمي لا أخمص له، وهذا يوجد في الناس برعيسة تجد بعضهم ممسوح من أسفل أسفل غدمة والغالب أن الناس يكون لها بطن الغدمة أسفل لها بطن لكن بعضهم تنظر غدمة مسوحها كله ما في بطن في القدم. فقيل هذا أنه ممسوح لا أخمص له لا أخمص له ممسوح قدم مساوية من الأسفل وهذا موجود في غير عيسى والذي يظهر هذا فيه نظر لأن عيسى الذي يظهر أنه على أكمل الخلقة على أكمل الخلقة وهذا خلاف العادة في الخلقة أن يكون الإنسان له بطن وله أخمص القدم من تحت <تصفيق> وقيل لأنه كان مسيح القدمي لا أخمص له وسمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوح العينين فالدجال مسيح وعيسى مسيح وفرق بين المسيحين وعيسى مسيح بالمعاني الجميلة التي ذكرت، إلا المعنى الأخير ينظر فهو قيل ممسوح من الذنوب والأقدار وطهر من الذنوب، وممسوح من الأقدار قيل مسيح بالبركة كلها معاني جميلة وهذا الدجال مسيح لأنه كان ممسوح العينين وهو أعور فهو أعور وعينه الثاني ربما في عين وهو صاحب عيوب كله عيوب دجال كله عيوب عيوب خلقيه وأيضا خلقيه فهو في غاية العيب وهذا في غاية الجمال عيسى عليه السلام جمال فعل وجمال الخلق قال وصمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوحا عينين الذي يظهر أنه أعور عين يمنى إحدى عينه نعم كان عينة طافية وقال بعض هو بمعنى الفاعل هذا قول آخر الأول فعيل بمعنى مفعول وهذا وارد في النغة والثاني فعيل بمعنى فاعل وهذا أيضا يذكرونه يذكرونه أن فعيل يأتي بمعنى فاعل مثل سميع قالوا يأتي بمعنى سامع الدعاء يا سميع الدعاء أي يا سامع الدعاء هو فعيل بمعنى فاعل وهذا وارد أيضا في اللغة قال وقال بعضهم هو فعيل بمعنى الفاعل مثل عنيم وعالم فعليم بمعنى عالم يطلق فعيل والسميم جاء أيضا معنى سامح الدعاء فهذا أيضا مثال لفعيل بمعنى فاعل عليم وعالم أي عليم بمعنى فاعل معنى عالم مثل عليم وعالم قال ابن عباس رضي الله عنهما سمي مسيحا على هذا الوجه الآن أن فعيل بمعنى فاعل سمي مسيحا لأنه ما مسح ذاعهة إلا ضراءة يبرع الأكمه والأبرص ويحيي الموتى فما مسح ذا عاها إلا برع بإذن الله جل وعلا فمن كان أعم يمسح عليه مباشرة ينظر ومن كان أبرص يمسح عليه مباشرة يذهب ذلك الذي يقدره الناس من أجله فالبرص هذه آية عظيمة جعلها الله في عيسى عليه الصلاة والسلام وجاء التنصيص عليها في الكتاب أنه يمسح ذا العاهات أو ذوي العاهات وتذهب عاهاتهم بمجرد أن يمس عليهم بإذن الله جل وعلا لا علاج عطيهم ولا شيء علاجهم مسح يمسح وهذه آية جعلها الله لعيسى عليه الصلاة والسلام والآن الناس يحاولون أنهم يأتون بعلاج للبرص ما استطاعهم غير أنهم يحجمون فقط يحجمون حتى لا ينتشر أما علاج ينهيه تماما ويذهبه إلى الآن لم يوجد علاج للبرص بما نعلم وعيسى عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من آياته ربنا جل وعلا أن يمسع الأبرص ويذهب ذلك البرص ومن الذي يستطيع يعالجنا للأعمال الآن لا يستطيع يعالجون الأعمال بثته أبدا هذا مهل لهم هذا إلى الله سبحانه وتعالى وربما أجراه ربنا على يد بعض عباده وهو بإذنه سبحانه <تصفيق> فالغلام ذلك كان يمسح ويدعو فدعى لذلك نعم جليس الملك فذهب الله ذلك العمى فقال من رد عليك بصره من رد عليك بصره قال الله قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله والذي الذي رد علي بصره من هنا بدأ إحنا حصل حنق شديد على نعم ذلك وعلى غيره من الرعية لأنه يريد أن يضع هذه الحقيقة المزيفة أنه رب ومستطاع. راجت أراجت حتى يصدر الله بهذا الغلام الصغير يدك عرشه يدك عرش ذلك الملك الكذاب الفاجر المدعي بالرموبية والإلهية يصدر الله غلام صغير دك عروشه وهاكنا فرعون حظ من الزمن يضحك على الناس حتى يصدر الله بغلام يتربى ويترعى في بيته فدك الله عرشه فرعون علي موسى عليه الصلاة والسلام فالجبابر هؤلاء يحتاجون صبر بس فقط والله سبحانه وتعالى يسر يسهر أسباباً لقلعهم واشتثاتهم من أصلهم وإنسانة ملكهم وإنما الناس يستعجلون فلا تستعجل لهم يقول الله لنبيه فلا تستعجل لهم يحتاج صبر عليهم والأمور للناس سبحانه وتعالى الطيب نقف إن شاء الله هنا وقال بعضهم نظرة من هنا إن شاء الله يرتاح. عندك يا عثمان ذلك <تصفيق> <تصفيق> من أنباء الغيب إشارة هذا يعود إلى أي ماذا يعود الإشارة هذا ذلك من أنباء الغيب آه عندك إلى المذكور ما هو المذكور أذكره الله ما هو آه صلاح طيب مريم مع ولدها عيسى وأيضا صلاح زكريا ويحيا ذلك أي مذكور زكريا ويحيا ومريم وعيسى من أنباء الغيب نوحيه نوحيه لماذا ذكر الضمير هنا لأنه أعاده على الإشارة على ذلك وذلك مذكر وذلك مذكر أحسن دم. لماذا سمي المسيح مسيحا عندك المسيح عيسى عليه السلام لماذا سمي مسيحا قيل فعيل بمعنى مفعول وقيل فاعل بمعنى فاعل فإن كان فاعل بمعنى مفعول ذكروا معاني ومنها أنه مسحى من الذنوب وطهر من الأقدار أحسن ذات وقيل غير هذا وأما مسيح بمعنى فاعل فيكون على المعنى يذكر ذكر اليوم أخذناه أنه ما مسح ذاعها إلا براء بإذن الله سبحانه وتعالى أحسنتم قال أولد ينصحه والد ينصح ابنه بالذهاب إلى الجامعة ويكمل دراسته والابن لا يريد ذلك وهو يحب الدعوة السنفية ويرغب فيها فما نصيحتكم للوالد وللولد إن كانت الجامعة ليس فيها اختلاف أو إن كانت الجامعة فيها اختلاف فلا طاع لمخلوق بمعصف الخال وإن كانت الجامعة ما فيها اختلاف والوالد يشد عليه جدا وربما يحصل شيء بينه وبين أبيه والدراسة التي فيها دراسة مباحة يصبر حتى يفرج الله عنه يصبر حتى يفرج الله عنه يحاول يدخل بينه وصائف ويشتهد في العلم النافع فإذا رأى الوالد فائدة الابن قد حفظ القرآن وعنده علوم جميلة فإذن لا سيتركه ويقنع منه ولكن إذا كان سيكسل في العلم النافع فننصحه أن لا يقضي الوالد وهو كسلان وهو كسلان في العلوم الشرعية إن كان يريد به أنه يدرس في شيء من الجامعات هذه المباحة مباحة الدراسة التي ما في اختلاف وإلا والله ما, فيه مثل العلم ما فيه. لا في مثل علم الناقة ما في أما إذا كان في اختلاف نسأله صلى الله عليه وسلم لا طاع لمقنوق في معصية الخالق فترفق بأبيه صاحبه بالمعروف صاحبه بالمعروف ولا تطيعه في المعصية لا تطيعه في المعصية مع الأدب والاحترام والإجلال له وأما المعصية فلا وإن كان نسي في اختلاف تحاول تراود أبا على أنه يغنع إن شاء الله بإذن الله على إفسح لك المجال في دراسة هذا الخير في دراسة علوم الشريعة فإنها برك عليه وعلى غيره من المجتمع وإن صر عليك سيهيئ الله سبحانه وتعالى لك إن شاء الله وتقتنم الأوقات التي هي العطل تقتنمها للدراسة في مثل هذه المرافز السلطان هنا أو غير هنا تقتنم أوقات العطل للإجتهاد في هذا الخير لعل الله يجعل لك بركة في هذا الوقت القصير ثلاثة أشهر ونحن ذلك يجعل لك بركة فيها كل سنة تتردد على الأماكن هذه وقد كنا نعلم إخوان أن ترددون على دار الحديث في كل عطلة, في كل عطلة وصاروا مراجع في بلدانهم استفادوا خيرا لكن ليس مثل استمرار شيء في طلب العلم ليس مثل استمرار شيء في طلب العلم العلم يحتاج إلى استمرار ولا شك أن هذا سيحصل على شيء لكن ما هو مثل الذي هو مستبر ومثابر وواصل سنة بعد سنة، إذن لا هذا يكون شيئا أكثر. قال ما حكم سب الصحابة لذوان الله عليهم إن كان يسبهم لدينهم ولما حملوا من الدين فهذا كافر ولا يشك كفره، لا يشك في كفره إن كان يسب الصحابة لحمل الدين ولما هم عليه كان يسبهم لأمور أخرى لأمور أخرى فهذا فاسق. وأما إذا سب جميعهم فلا يشق كفره ما عنده إلا حنق عليهم ولي فساد معتقد في قلبه ولكن كان يسبهم لأنهم أخذوا كذا صلحوا كذا إلى آخره ليش فعل كذا فيتناول بعضهم بالسب مثل معاوية رضي الله تعالى عنه أو غير معاوية أي سب غير الدين فهو يعلم أنه دين وصين لكن ليش فعل كذا هو أخطأ في كذا ويتكلم فيه ويغمزه ويغمزه هذا فاسد فويسه هذا فاسق ومحتكم كبيرة في جنب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان يسبهم لدينهم ولسلاعهم عليهم رضوان الله وليما هم عليه من الخير فهذا يكبر بل يكبر إن سب الشيخين فقط يكبر إن سب الشيخين لدينهما فهو كافر بالله سبحانه وتعالى بل يكبر فقط إن طعن بعائشة مما برأها الله سبحانه وتعالى منه وحدها يكبر بهذا الجريمة. الحاصل أنه إذا سب جميع الصحابة فهذا كافر بالله. وإن سب بعضهم إن كان يسب بعض هذا الدين ولما يحمله من الدين فهذا كذلك. وإن سب الشيخين فهو كافر أيضا فهو كافر إن سب الشيخين وإن طعن جعايش من وبراه الله منه فهو كافر إن كانت واحدة. كافر. <تصفيق> فهذا إذا صاب الشخص شيئا في ثوبه ولم يشعر به ثم إذا نظر في ثوبه وجد فيه شيء من النجاسة وهو لم يدري متى خرج منه ومتى حصل هذا فملحكم إن كان هذا مني إن كان هذا مني وجده قريب عهد لا زالت الزوجة موجودة فيقتسد فيقتسد ولا يصلي الصلاة المتقدمة لأن قرينة الزوجة والرطوبة تدل على أنه حديث تدل على أنه حديث وإن كان يابسا كذلك لا يصلي ما تقدم ويفركه أو يقسله ويفركه ويقسله وبالنسبة لما تقدم مما فات وقته لا يصليه والذي نزل وقته موجودا فيصليه فيصليه لأن هذا لعله يعني كان قبل هذا وخرج منه وهو لا يشعر. خرج منه في النوم وهو لا يشعر. وصلى صلوات مثلا صلى الفجر صلى الظهر ثم نظر فيه بالثوم فيه هذا المنين صليه. يصلي هذه الصلاة القريبة ونصح أن يصلي جميع صلوات خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف وأما إذا كان رقما لزيا لازال فهذا قريب عهد قريب عهد فيغسله ويقتسله يغسله ويقتسله وأما اليابس فيفرقه ويصلي الصلوات المتقدمة ويخرج من الخلاف بين أهل العلم فإن هذا الثوب هو الذي يلبسه وليس له مشارك فيه وليس له مشارك فيه فلعله احتلم وما درى إلا بعد لبس هذا الثوب صلى فيه وما درى إلا بعد بعد ذلك فيصلي به الصلاة المتقدمة إلا إذا كان له مشارك في هذا الثوب يلبسه بعض إخوانه فهنا لعلهم من بعض إخوانه فلا يبالي به یه هم نظره